وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا غَدَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُحُومْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ عليكم أن فتكم لا يضركم من ضر إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم دميا فينبئكم بما كنتم تعملون يا بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله, إن فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله رتع على أنهم استحقا إثناء فآخرون يقومان مقامهما فآخرون يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان ومعتدين إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أي يأتوا بالشهادة على ودها على ودها أعداء إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.